ما أجل العيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر رسول الله فتعطر قلبك وتشعر بأنك على مقربة من أطهر خلق الله وأنقاهم أجمعين تتعلم الطهر تتعلم النقاء وتتعلم الاستقامة وتتعلم كيف تبلغ أهدافك الفاضلة وأنت شخص فاضل لا تفرط ولا تتدنى ولا تزري بنفسك وإنما تكون عالي القدر عالي المقام فضيل الخلق فضيل الاحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم طريقا لنا إلى الجنة وأن يقودنا إلى رضوان الله عز وجل وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم يقوم الناس لرب العالمين نحن تناولنا في اللقاءات الماضية نبأ غزوة أحد والحقيقة أن غزوة أحد درس ضخم كبير جدا في حياة المسلمين المسلمون يحدثون أنفسهم دائما أن النصر معهم وأنهم منتصرون وأن الدائرة لهم فإذا بهم في وقعة ضخمة جدا كهذه الوقعه يجدون الدائرة تدور عليهم ويجدون القرحة يعني الجراح تأتي إليهم مسألة مباغة مفاجئة حتى للنفسية المؤمنة. مباغتة حتى لنفسية المؤمن بطبيعتها مسألة مفاجاه ولذلك فإنني أريد قبل أن أنتقل منها إلى غيرها أن أقف اليوم وقفة هامة جدا مع مجموعة من الدروس التي طرحتها سورة آل عمران وهي تعلق على غزوة أحد لأننا فوجئنا بأن غزوة أحد سورة آل عمران وهي تطرح دروسها معلقة على غزوة أحد تذكر لونا جديدا من ألوان العبادة لم يكن المسلمون يعرفونه من قبل انظر إلى غزوات النبي صلى الله عليه حينما تطرح لونا جديدا من ألوان العبادة لم يكن للمسلمين به سابق علم ولا سابق عهد ولا سابق تصور هذه هي الغزوات ما هو هذا اللون احنا عارفين نوع الجهاد عارفين نوع الاستشهاد عارفين نوع الصبر والمرابطة لكن اذا بسورة ال عمران تذكر لنا لونا جديدا هو لون استقبال القروح القرح لون استقبال الجراح عارفين يا إخوانا لو لم يكن هذا الدرس الأمة الإسلامية النهاردة عايشة ايه كل يوم جراح كل يوم قروح كل يوم مصائب نازلة عليها كل يوم كوارث تنهمر عليها فإذا بغزوة أخذ تتحول إلى المصدر الذي يعرف المسلمين كيف يواجهون حالة الجراح حالة القروح حالة المصائب والبلايا والكوارث التي تقع عليه نهاردة انت لما تسمع والله افغانستان حصل فيها البسنة والهرسك حصل فيها لا السودان حصل فيها المكان الفلائي طيب كيف تواجه هذا تأتي سورة الى عمران وهي تعلق على غزوة احد وتقول في اية محكمة وهي تنكر ان هذا كثير وحصل كثيرا وتكرر مرارا تقول لك وكأي من نبي قاتل معه ربيون يعني ربانيون ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا تلت آثار من آثار نزول المصائب على المسلمين وهنوا, لما وهنوا ضعفوا ضعف وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا طب تعالى شوف الأمة الإسلامية النهاردة تلاقي كرثتها الاستكانه الاستكانة الخضوع لعدوها وقبل الاستكانه ضعف وقبل الضعف وهن اللي هو ال الهزيمة النفسية يبقى الوهن هزيمة النفسية يتحول إلى ضعف مادي في, ال في القوة والقدر يتحول إلى استكانة وخضوع للعدو فإذا بسورة آل عمران تطرح أن المسلمين لما انهزموا أنا قلت لكم أنها مش هزيمة إنما لما أصيبوا بالجراح في أحد بهذه الصورة ضرب الله بهم المثل على أنهم برغم هذا ظلوا أقوياء لهذا أيها الاخوه الله تعالى فرض على المسلمين أن يزايلوا يزايلوا يتباعدوا عن قال تعالى وهو يخاطبهم يقول لهم ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعداء فيمنع الخضوع للضعف والاستكانة ولذلك سترون حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفث القوة فيه من حكيت لكم إنه بعدما الغزو خلصت وقف قائد جيش المشركين يقول أعلو هبل بالصحابة سكتوا لأنهم كانوا يستمدون قوتهم النفسية من أفعال الطاعة التي يعملونه فلما بقوا في معصية وفي جراح هبطت قوتهم النفسية فالقرآن دل لهم أن قوتهم النفسية لا تأتي من أفعالهم هم وإنما تأتي من أن دينهم دين لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. قال الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل يبقى لا تأخذ القرح من ضعف تصرفاتك وإنما ال... لا تأخذ الوهن من ضعف تصرفاتك وإنما خذ القوة من قوة الدين الذي تؤمن به مفيش وهن فدي يا عبادة جديدة دلت عليها وقائع غزوة الأحزاب وعلقت عليها سورة ال علي عمران والله يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ثم ينقل القرآن ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولذلك احنا النهاردة تحصل النهاردة كارثة في الشرق كارثة في الغرب نلوم أنفسنا لتقصيرنا لكن لا يصيبنا الوهن بل نزداد إصرارا على أننا سندفع الظلم وسنكف البأس عنا ده درس كبير جدا درس كبير جدا للأمة الإسلامية لو خضعت النهاردة زي ما احنا شايفين كده تلاقي الأعصاب, الأعصاب غير متملكة نفسها غير مش متمسكة أعصاب منهارة تخضع لهؤلاء وأولئك يقولوا احنا فين واحنا هنقدر على فلان هنقدر على الدولة الفلانية هنقدر على الجيش الفلاني لأنهم استكانوا ضعفوا الوقفة أمام غزوة أحد تنبه إلى عكس هذا من الدروس والقضايا التي أثارتها سورة آل عمران لنتعلم قضية تمحيص المؤمنين الوقت المجتمع الإسلامي إحنا شايفينه في المدينة المنوارة عارفينه كويس قوي مش إحنا الصحابة نفسهم اللي عايشين فيه عارفينه كويس جدا وشايفينه ودرسينه وفاهمينه حينما تفاجأ ما تعرف إن فيه هنا في منافقين وفي ناس أضعاف الإيمان وفي ناس خوافين وفي ناس يريدون الدنيا فحينما تفاجأ بأن سورة آل عمران وهي تذكر لك سبب الجراح التي أصابت تقول لك بوضوح ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب تقول آه ما تعرف إحنا علي إيه اللي إحنا عليه كل واحد فاهم كويس. البيت ده في شوية منافقين وهنا في ناس ضعاف الإيمان وفي ناس هنا يتربصون الدوائر وهنا ناس يريدون الدنيا معروف. فيقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على اللي أنتوا على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فتلاقي المسلمين يا سلام على الجمال الذين توجعوا من جراح أحد قالوا يا سلام والله أنعم بها وأكرم ده فعلا احنا كنا في حالة يختلط فيها البر بالفاجر ويختلط فيها المؤمن بالفاسق فأنعم وأكرم بعمل جاء فجعل عبد الله بن ابي بن السلول هو راس النفاق غير أوضح الصورة عدل الموازين أنعم وأكرم من اللي بيقول كده المسلم اللي عايش في المجتمع نفسه هو اللي اكتشف ان مسألة أخذ كانت سببا في ان ينقي الله المجتمع ان يمحص الله عز وجل المجتمع الله تعالى امحاسبتهم ان تدخلوا وهو شوف بقى لو قلت لك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم قلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يبقى الذين جاهدوا والصابرين وفي آية تانية في صدور وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم شوف, شوف التشريح القلب الصدر ويقول وليعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا كل دي آيات من سورة آل عمران تلاقي الآية كأن سورة آل عمران في خواتيم أحد جاءت لتقول لك إن قرح أحد هذا جاء ليشرح المجتمع المسلم وعلشان يوضح شرائحه إضاحا كاملا لذلك قال الله عز وجل وشوف روعة الآية بقى شوف قمة الروعة لما يذكر أن الله في البداية صدقكم وعده ونصركم وتحسنهم بإذنه قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم يا كده بوضوح يعني لما تركنا الجبل ونزلنا وانشغلنا بالغنائم هذه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا ويقول في هذا أيضا يقول ثم صرفكم عنهم ليبتليكم يعني ليختبركم إذا القضية الثانية التي طرحتها احد قضية تمحيص المؤمنين والقضية الثالثة قضية كشف المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يا؟ وطائفة أخرى يقول الله تعالى هم للكفر يوم إذن أقرب منهم للإيمان يا رباه إذا المنافقون الذين كانوا مختبئون تحت جلد الشعب المسلم الطбор الخامس بنسميه المستخبين تحت جلد المسلمين أخرجهم الله تعالى بهذه الأعمال يبقى أنا عندي إذا نمر واحد عبادة استقبال القرح والجراح والثبات على المبدأ نمر اثنين تمحيص المؤمنين نمر اثنين كشف المنافقين نمر اربعة اتخاذ شهداء ويتخذ منكم شهداء على فكرة الكلمة دي مفجأة انا كمسلم ابن عمي قتل ولا اخوي قتل ولا ابوي قتل في المعركة تأتي يا سورة آل عمران بعد المعركة وتقولي لي على فكرة ده من أهداف اللي حصل ده ان احنا كنا عايزين نموت لكه اتنين ثلاثة ولا خمسين ستين سبعين طب ده ده ده من الأهداف آه. يا إخوة الإسلام يقلب للمسلم الساذج السطحي مفاهيمه يقلب مفاهيمه المسلم السطحي الإسلام بيغير مفاهيمه يفهمه فقال له الإسلام قال له على فكرة الشهيد ده مهم جدا لأنه بالفعل يشهد يوم القيامة الشهيد ده اسمه شهيد ليه لأنه يأتي يوم القيامة فعلا ليشهد لأنه لم ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بموت هو لم يمت هو انتقل من الدنيا إلى الآخرة وشهد ما هنا وما ها هنا دون فاصل من موت فهو الشاهد فعلا هو الشهيد فعلا فالشهداء فعلا يؤتى بهم يوم القيامة ليشهدوا هذا النبي بلغ وهؤلاء الصحابة ثبتوا معه وهؤلاء تخلوا عنه وهؤلاء الكافرون صدوا عنه وهذا حدث دول الشهداء دول هم اللي هيحكموا مسألة يوم القيامه هم الشهود في القضايا فاهمين الكلام ده ولا لا شهداء هم شهود قضايا يوم الدين مش ربيها سماها يوم الدين؟ يوم الفصل يعني يفصل في قضايا قضايا بيفصل فيه من الشهود فيها هؤلاء هم الشهداء فالله تعالى إذا كنت أنت ستموت وانت اللي هتحاسب والملائكة يوم القيامة لها دورها والنبيون لهم دورهم ورب العالمين يحاسب أين شهود القضايا فين الشاهد فين الشهود فجعل الله من أهداف الغزوات أن يتخذ الله شهداء ولذلك شفنا العجب شفنا العجب يا راجل شفنا قوم بدل أن يقولوا نريد أن نجاهد يقولوا نريد أن نستشهد وأنا أشرت إلى هذا في أحد اللقاءات في غزوة أحد لكن أنا عايز أن أقول لك وقعة رائعة رائعة تزعل تزعلنا إحنا على أنفسنا أنت عارف الآية التي تقول عن المجاهدين أنه ليس على الأعمى حرج مثل وليس على الأعرج حرج وليس على المريض حرج هل تعرفون يا إخوة أن أعمى الأمة الإسلامية جاهد وقتل شهيدا وأن أعرج الأمة الإسلامية جاهد وقتل شهيدا وأن مريض الأمة الإسلامية جاهد وقتل شهيدا عارفين ده عبد الله ابن أم مكتوم هذا المؤذن الأعمى الكفيف اللي كان بيروح يقول روح أصلي في المسجد ولا لأ في أيام المطر وفي أيام كذا وكذا عبد الله ابن أم مكتوم هذا خرج يوما في الغزوة فضحكوا وقهقهوا رايح فين رايح تعمل ايه رايح تعمل ايه انت راجل كفيف رايح تعمل ايه فقال أولا أكثر المسلمين يا أخي بقى شكلنا كتير بدل ما احنا بنروح كده قليلين والعدو كتير فيغريهم هذا اكثر سواد المسلمين والله فكره ممره اثنين اقوم بالاعمال التي لا يلزم لها مبصر زي ايه انا قلت بقى يقعد جنب الشنط ها يعمل ترى يقصد انه يحمل الراية يحمل العلم المكان اللي كل أعداء الإسلام بيرموا عليه سهامهم ونبالهم وسيوفهم اللي هو اللي شايل العلم يقول لهم أنا شي العلم أحمل الراية أعمل كذا يا عم أنت معالكش قتال أنا معالياش قتال بس عايز اخرج وخرج عبد الله بن أم مكتوب ورفع الرايه وقتل واستشهد تحت الرايه يا أيها المبصرون في هذا العصر الذي كان كفيف البصر قتل شهيدا عمرو بن الجموح أعرج الأمة الإسلامية كان له أعرج يمشي عرجة, عرجة شديدة فأراد أن يخرج إلى المعركة فاجتمع عليه أبنائه رايح فين يا رايح فين؟ ده ده الأشداء لا يستطيعون الخروج في مثل هذه المعركة هو مصمم وهم رفضين ومن ولاده دول الرجل الولد اللي تسبب في إسلامه عمر بن الجموح كان كافرا الذي دعاه إسلام ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح خلاه يسلم وعمله قصة بتاعت التمثال ويرمي التمثال في المسبلة والراجل يروح يجيبه بعدين يعلق التمثال يروم يروح يجيبه ويعلق سيف يرميه ففي الآخر قال له قبحك الله من إله إنك لا تغني شيئا وأسلم لما عرف أنه باطل ابنه قال له انت رايح فين الله وضع عنك الجهاد الى اين تذهب وحاكموه الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابي هذا وهو اعرج وضع الله عنه الجهاد وهو مصمم ان يخرج مجاهدا يا عمر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ما امرك بجهاد وما امرك بقتال فقال له ولكني والله يا رسول الله اريد ان اطأ بعرجتي هذه ارض الجنة نفسي يمشي على أرض الجنة تحرموني ليه لأني أعرج فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم اتركوه يخرج للجهاد وإن شاء الله يرجع بالسلامة قال لهم فلعل الله يرزقه الشهادة في سبيل الله كلمة مفاجأة مفاجأة المفروض تقولوا يخرج ويرجع إنما يخرج ويستشهد دي آمال الأمة الإسلامية تغيير ما في الصدور مش بقول لكم يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم بغير الامال الحلم لما تيجي نايم على السرير كده وقبل النوم تحلم بايه يزرع الله امل الشهادة كحلم للمسلم الشهادة في سبيل الحق ما احنا قلنا القتال لكف بأس الظالمين لكف الظالمين يعني ناس مجنونة عايزة تفجر نفسها لا الشهادة يكفون بأسا وظلما ولذلك خالد بن الوليد عند الموت بكى عينه تعثرت دموع هل انا اموت على فراشي انا اموت من غير ما اكون شهيد بعد كل ده عشرات المواقع وقتال جسمي ما فيهوش حتة الا وهو متقطع عارف اللي بيقى عنده جرح كده ولا ندبة في وجهه بتبقى علامة يقولوا هلال اللي عنده هنا كده مطوى خالد بن الوليد بقى في جسدي موضع الا وفيه ضربة او رمية او ضربة بسيف او رمية برمح او بسهم متقطع جسمه بحد كل ده اموتوا على فراشي فلا نامت اعين الجبناء فلا نامت اعين الجبناء امور اللي قاعدين في بيتهم عشرات السنين دول إذا كنت ألا بموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء ويبكي لأنه حرم الشهادة ويقول ها, ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت ما قالش كما يموت الأسد قال كما يموت البعير عارفين ليه؟ لأن الأسد ما كل الأسود بتموت حد بيذبح أسد كل الأسود تموت ولكن البعير قيمته أن ينتفع به إذا ذبح فالمسلم الصادق هو الذي يعرف أنه يبذل كل ما عنده في سبيل دينه حتى يرزقه الله الشهادة في سبيل الله وقد ذكرت لكم يا إخواني في لقاء سابق أن عبد الله بن جحش دع الله وقال يا رب أرزقني الشهادة في سبيلك وأن البراء ابن مالك مش دع بس أقسم على الله قال اللهم إني أقسم بك عليك أن ترزقني الشهادة في سبيلك اليوم هذه الأمة التي أصبحت لا تريد وكما قال أبو بكر احرص على الموت توهب لك الحياة فالأمة انطلقت إنما الأمة النهاردة اللي قاعدين في هؤلاء لا عبرة بهم لا عبرة بهم لأنهم لا يعرفون طريق القيام بما فرضه الله سبحانه وتعالى أيضا من القضايا التي طرحتها سورة آل عمران وشوفوا إزاي اللي أنا بقول لحضراتكو ده تعليم فذ نادر للأمة الإسلامية لو نعرف الدروس دي شوفوا نتحول ونتغير, ونتغير حالنا إلى أي درج تفاجأ بأن القضايا التي طرحتها سورة الأعمال الأول في قضية معروفة ومشهورة ومستقرة اللي هو أنه الموت لا يرتبط باتخاذ احتياطات أو عدم اتخاذ احتياطات أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لكن الكلام ده اللي احنا بنقوله الآن ببساطة ده هذا الكلام كان يوم إذن محل لمية النار اللي بيرميها المنافقين على المجتمع بدأ ويقوله إيه محررين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو اطاعونا ما قتلوا ويحكي القرآن هذا ولا لا تكونوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين وقا... قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعونا ما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا بدأ القرآن يطرح هذا الكلام الذي قاله المرجفون ونسهد دؤهم من تعرفين أن غزة أحد بدأت بأن نخرج للعدو ولا ننتظر العدو في المدينة فلما قتل سبعون أم المنافقين قالوا شفتوا بقى لو كانوا في الشورى سمعوا كلامنا وما خرجوش ما كانوش يتقتلوا إنما هم اختاروا يخرجوا فقتلوا فأراد الله أن يدافع عن الشوره كمبدأ وعن نتائج هذه الشوره فقال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا الأول قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لكنه قال تعايزين تعرفوا بقى الحقيقة الحقيقة أنه لو لم تكن هناك شورى لن فضت هذه الجموع فبما رحمة من الله لنت لهم اللين ولو كنت فضا غليظ القلب مصمم بدون أن تستشيرهم لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يبقى ركز الشورى حتى لو كان مش واحد يجي يقول ايه قامه لو كانوا سمعوا كلامي وما سمعوش كلام فلان علمت الغزوات المسلمين كيف يديرون شؤونهم وكيف يديرون أمورهم من القضايا أيضا التي طرحتها سورة أل عمران والحقيقة أنا أوشكت أني لا أفرد لقاء لطرح سورة أل عمران لأننا خدنا ثلاث لقاءات في أحد لكني وجدت أن مش معقول أترك كل هذا العطاء الذي ينقذ الأمة الإسلامية الآن مما هي فيه أتركه وأترك المسلمين دون أن يفقهوه ووقائع اليوم كلها جراح وقروح تشبه قرح أحد يبقى إحنا ما بنعلمش المسلمين حاجة لذلك لازم نعرف أن الغزوات درس أن الغزوات درس تعلم تنقل من أكبر القضايا التي تطرحها سورة آل عمران سورة ارتباط الثبات بالطاعة وارتباط الزلل بالمعصية انتم عارفين قول الله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا بقية الآية وما كان قولهم يعني لما التقوا بعدهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافانا في أمرنا وانا صغير بقى كنت تجف مع حاجة زي كده اقول الله في مرحلة القتال والجهاد نقول اللهم انصرنا اللهم زلزل اعداءنا اللهم افتح علينا انما يبقى شأن المؤمنين اذا التقوا بعدوهم ان يقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فنا في امرنا نعم نعم الاسلام على ان الثبات الخوف من المعصية ايه الدليل اية نزلت في سورة اهل عمران تعليقا على غزوة احد يقول الله تعالى إن الذين تولوا منكم اللي هربوا لما لقوا الغزوة جديدة تولوا جريوا هربوا إن الذين تولوا منكم يا صحابة النبي دول صحابة وأنا بتكلم عنه كنتوا يا أخواننا عني عن الناس بتوع الأيام دي يتكلمون عن صحابة النبي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ها إيه سبب الفرار إيه سبب الهروب ها إنما استزلهم الزل يعني الشنكلة الوقوع إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني بسبب ذنوب بسبب إنه في يوم من الأيام الفجر جدا ومصحيش يصلي بسبب انها محجبة لكن خصلة شعر بدت بسبب أنه في يوم من الأيام أغضب أمه وهي تكلمه فاغضبها بسبب كذا بسبب, بسبب نظرة إلى حرام بسبب سماع شيء محرم اللي هرب من العدو سبب هروبهم ذنب كان قد وقع إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ذنوبهم ولقد عفى الله عنهم الله عفى عنهم ليعرفوا هذا ولتكون صفحة جديدة يتعلمون فافقهي يا أمة الإسلام افقه أن المعصية هي العدو الأول المعصية ولو في خلوتك المعصية لله هي عدوك الأول ولو بدون عداء ولذلك الأمة الإسلامية وهي مستغرقة في معاصيها هي أصلا بتبقى كده خلصانة قبل أن تقابل عدوا تبقى منتهية نريد أن نستغفر الله واستغفار الله أول شرط فيه ترك الذنوب أول شرط تترك الذنب لتتوب فإذا تبت كان هذا مقدمة النصر تدرس درس مهم جدا درس لأن الأمة الإسلامية النهاردة لما الخمر تحرم ويقع فيها المسلمون والربا يحرم ويقع فيه المسلمون والزنا يحرم وتبيحه القوانين الوضعية والقمار يحرم وتجد نوادي للقمار في الفنادق والعري يحرم وتجد الشواطئ ذاخرة بالعري وتجد اعلانات السينما في الشوارع لا يمكن لا يمكن ان تثبت أمة وهذا حالها ارادت لابد ان تقلع اولا عن المعصية لان اذا كان الصحابة انا بس مش راضي اقول لكم اسماء بعض الصحابة منها اسماء ضخمة جدا أسماء ضخمة جدا لما هربوا ربنا قال ده بسبب ذنوب كامل أنا خلاص عندي عصمة لابد أن أخشى ذنبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هو كأصل جبل يوشك أن ينهد فوق رأسه فهو منه على وجل والمنافق يرى ذنبه كذبابة حطت على وجهه فقال لا هكذا هش فطارت المؤمن يشعر بأن الذنب شيء خطير وها أنتم طيب أقول لكم حاجة أكثر في سورة الأنعام يمكن في الآية 7 8 6 في الآيات الأولى الله تعالى يقول فأهل عن, أمم عن الأمم السابقة يقول فأهلكناهم بذنوبهم يعني الذنوب تحولت إلى إهلاك للأمة كلها قضية المهمة الإضافية التي تطرحها سورة ألا عمران أسميها أنا قنطرة التربية يعني الأنطرة يعني الكبري قبل غزوة أحد تحدثت عن صحابة لكننا رأينا صحابة قبل التربية ورأينا صحابة بعد التربية صحابة قبل تزكية الإسلام لهم وصحابة بعد تزكية الإسلام لهم. فشوفنا صحابة يفرون من المعركة، أيوة. ورأينا صحابة منكم من يريد الدنيا، يريدون الدنيا. ورأينا صحابة على الجبل رغبة في الغنائم يعصون النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل صحابة، أيوة. لأن الإسلام لا يتكلم عن كائنات اتولدت مثالية ده هو هكذا استلمهم الإسلام يحتاجون إلى إيه؟ إلى تربية لكن انظروا كيف أسلمهم الإسلام انظروا إلى طلحة ومجانة وما فعل وانظروا إلى عبد الرحمن بن عوف وما فعل وانظروا إلى أبي بكر وما فعل وحكيت لكم هذا في خزوات أحد إذن الصحابهم هم قوم تغيروا من خلال هذه التربية التربية دي عملت إعادة تكوين لهم فلما تعجبوا أوي أخوانا بالصحابة اعرفوا أنهم بدأوا يتلقون التربية والتصحيح. ليه بقول كده حتى نوقنا نحن أننا نحن أيضا بكل عيوبنا لو أعطينا أنفسنا للإسلام وسلمنا أنفسنا للإسلام ليه؟ و... وليعلمنا سنكون شيئا اخر انظر الى قول الله تعالى كنتم خير امه اخرجت شايف كنتم خير أمة أخرجت للناس إخراج, اخراج ولاده يعني من البشر انفسهم يولد بشر اخرون يتغيرون ليس هم البشر الاول لذلك انا هقول لكم حاجة في غزوة بدر لما تكلمنا عن غزوة بدر فاكرين احنا قلنا ايه في غزوة بدر قلنا ان لما اتخذوا اسرى عاتبهم القرآن صح ولا لا قلنا كده قلنا وما كان لنبي ان يكون له اسرى اصلا حتى يثخن في الارض لما بدأت غزوة احد كان شعار المسلمين فيها ايه امت من تراه اقتله هذه معركة انتفاعا بما كان قوم ينتفعون لذلك أيها الإخوة التربية أمر طرحته بقوة سورة آل عمران وهي تعلق على غزوة أحد أيضا من القضايا التي لا أستطيع أن أهمل دورها والتي طرحتها غزوة أحد والتي طرحتها سورة آل عمران قضية في منتهى الأهمية قضية الحذر من المشركين ان تسمع كلامه انك تطيعهم، انك تخضع لهم الحذر الشديد خلي بالك لما يبقى عندهم محطة تلفزيون وانت بتسمعها تعرف انها تأتيك بالشر عندهم صحيفة واعلام عندهم حديث عندهم تحذر قال تعالى يا ايها الذين امنوا نعم يا رب إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعاقبكم فتنقلبوا خاسرين إيه تاني إن تطيع الذين كفروا يردواكم على أعاقبكم فتنقلب خاسرين الآية أولها بتقول بيقول يا إيوه الذين آمنوا وأخرها بيقول تنقلبوا خاسرين نفس الآية سطر واحد يا إيوه الذين آمنوا تنقلبوا خاسرين إيه اللي حصل الان تطيع الذين كفروا لما تخضعوا لهذه القوة ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وهو يخوجه إلينا الخطاب ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا لطيف يا رب يعني مسألة الاستسلام النفسي للمؤمنين للكافرين استسلام المؤمنين للكافرين نفسياً اعرف انها بداية الخسران سياسيا وعسكريا واقتصاديا خسران وبداية الانهيار العقائدي الى الكفر طب نعمل ايه لا خلي بالك بقى تحذر لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يعني مش مقصرين في اتعبكم ود ما عندتم يحبون ما يتعبكم شيء رائع قضايا يا اخوة طرحتها غزوة أحد وطرحتها سورة آل عمران تعليقا على غزوة أحد يا ليتنا نفقه نفهم نستوعب ندرك لأن الأمة الإسلامية تعاني الآن من هذه الأمور تعاني الآن من هذه المشكلات تعاني الآن من هذه القضايا فلنتعلم حتى نستطيع أن نواجه من احظم ما تطرحه سورة الى عمران من قضايا ايضا قضية ارتباط المسلم الفرد بقضايا مجتمع المسلم الفرد لحظة واحدة المسلمين قعدوا 13 سنة في مكة دون جهاد او قتال ثم سنتين في المدينة دون جهاد او قتال 15 عاما يبقى الأمة الإسلامية احتاجت خمسة عشر عاما لتستعد للجهاد معنى كده إن لما واحد يسلم دلوقتي يقول لي استناني خمسة عشر سنة عبال مبدأ آه فأراد الله تعالى أن يبين أن هذه المسألة هي تربية الأمة الجيل مش تربية في كل فرد منه فجاء رجل في غزوة أحد وأسلم الآن ماذا علي أن أفعل؟ لسه الظهر مدانش ما فيش وقت أدان ظهر ما فيش صلاة خش وجاهد ادخل وجاهد فدخل وقاتل فقتل في المعركة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أرأيتم إلى رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة يبقى مش قال له لا إذا أنت لسه جديد روح تعلم وتعالى لي بعد شهرين تعالى ألحقك لا المسلم يلحق بالركب طب يا عم الشيخ بس إذا أنت قلت لنا أن 15 سنة كانت إعدادا وتجهيزا وتربيه للأمة الإسلامية هذا الرجل لم يأخذ حظه من الإعداد والتربيه أقول لك أما قلت لك إن الغزوات نفسها هي عملية إعداد وتربيه وتجهيز وهتشوفه لما نوصل لغزو التابوك را... تترون يا إخوة لأن غزو التابوك أصلها ما... يا سلام على ما فيها من روعة وسمو المسلمين قد كده بعد فتح مكة الشوية الصغيرين دول اللي قد كده بقوا قد كده بقوا كتير قوي دخل الناس في دين الله أفواجه طب أنا أعدت 23 سنة أربي في الشوية الصغيرين دول وفاضل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تخلي شو مش شويه قد دول لا تخلي قد كده الحق اعمل ايه فرباهم الله سبحانه وتعالى بغزوه تبوك هي التي ربت الجموع التي دخلت حديثا في الاسلام فالغزوات في حد ذاتها تربيه الغزوات في حد ذاتها طرح طرح لكيف الناس التعبان كيف تفيق وكم رأينا والله يا إخوة ناس يمكن يقعون في المعاصي فإذا جاءت ملحمة للإسلام شدتهم وعادوا إلى دين الله عز وجل أيها الإخوة لا شك أن سورة ألا عمران وهي سورة رائعة تعلق على أحداث غزوة أحد ربما هذه الغزوة أو ربما هذه الصورة ما فيها من عطاء كما قلت يماثل كثيرا حالتنا الآن في المجتمع وسبب التماثل هو أن غزوة أحد كانت قرحا وجراحا ونحن الآن في جيل يمتلئ المسلمون فيه مواجهة للجروح والقروح لذلك ما أحران أن نتعلم منها الآن يا إخواني أقف في منتهى الأهمية غزوة بدر النصر وغزوة احد هزيمة أو قروح كما قلنا وجراح هل رأيتم قط هل تريدون أن تعجبوا وتنبهروا في عطاء الله عليه وسلم وتربيته ماذا بعد النصر وماذا بعد القرح مقارنة نفسية هل تريدون أن تروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم مش هو شخصيا لم يستسلم بجنده لهذه الجروح على حكيت لكم عن غزوة حمراء الأسد يوم العودة من غزوة أحد بالليل يومها بالليل الناس رجع بيوتها مهدودة نفسيا مهدمه نفسيا لا إله إلا الله قتل منا سبعون قتل مصعب الذي أدخل الإسلام في المدينة قتل حمزة قتل قتل قتل قتل يا الله قلوب تنزف ومن السبب إحنا السبب دمى للأرض أنا الذي نزلت من على الجبل حالة نفسية فما أراد النبي فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهما كذا فماذا فعل في صباح اليوم التالي مباشرة ولو سمحت احفظه هذا لأنه لما هنيجي في غزوة الأحزاب وفي كل غزوة ستجدون نفس الكلام في صباح اليوم التالي قال من كان, خاق من كان قد خرج معنا بالأمس فليخرج معنا اليوم ما فيش واحد يتخلف حتى المكسرين إخوانهم يحملونهم مع لا يقاتلون إنما يخرجون بهم ومن لم يكن معنا فلا يخرجن معنا نفس النفس المجموعة التي كانت معنا بالأمس لا يضاف إليها ولا يخرج منها وخرجوا إلى حمراء الأسد يسيرون في أعقاب المشركين والمشركين يسيرون بسرعة أمامهم ليريدون أن ألا يعني ألا يلحقهم المسلمون فبدلا من أن أكون أنا كمسلم راجع بمشاعر الأمس إن أنا بالأمس انهزمت رجعت اليوم بمشاعر أنه أين الهزيمة أين الهزيمة دنا اللي بجري وراء المشركين والمشركون يفرون من أمامي وكانت حمراء الأسد هكذا فعلا أن المسلمين يجدون في طلب المشركين والمشركون يفرون مسراعا أمامهم متوجهين إلى مكة. فيجري المسلمين أسرع شوية يجري الكافرين أسرع لدرجة ان قائد جيش المشركين أرسل رسالة للمسلمين أرسل لهم رسالة كده برشوة واحد قال له اسمع أنا... وأنا حكيت لكم القصة دي أنها ديلة الجمل ده هحمله لك زبيب عشان تبلغ محمد سطر واحد ايه هو قل له إن قريش جمعت جديدين وإضافة قوات إضافية أرسلت إليهم وسيأتون وسيهجمون عليك الآن حتى نردهم فالمسلمين لما سمعوا عن هذه الجموع الجديدة ولسه شايفين أحد لم يضعفوا ولم يستكينوا بالعكس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله قوة زائدة وصاروا يجدون في طلب المشركين والمشركون يفرون منه فعاد المسلمون الذين شهدوا قرح أحد قرح أحد شوف أنا كررت كلمة قرح كم مرة لأن القرآن ألها إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون من بعد ما أصابهم القرح أصبحوا بدلا من أن يعودوا بمشاعر الانهزام يوم أحد عادوا بمشاعر النصر في اليوم التالي 24 ساعة فقط تتبع المشركين في اليوم التالي فأثنى القرآن عليهم وقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد جروح الأمس تحرك اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقوم بتأمين نتائج الغزوة وبتأمين أعمالها أيها الإخوة الحقيقة يعني في عجالة لأنه يجب أن نكتفي بهذا القدر وأن ننطلق إلى ما بعده أقول لكم إنه في هذه الفترة وقعت أمور ضخمة بعد احد وقبل الأحزاب احد هزيمة أو أخذوا منا قتلوا سبعين جرحونا سمعتنا فبدأ الكافرون يفكرون تفكيرا جديا في أنها فرصة المسلمون الآن منكسرون فرصة نطلع عليهم وكانت فرصة لمن يتحينون الفرصة للانقلاب على المسلمين سواء من الخارج أو من الداخل رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بلاده كل شوية يسمع أن قبيلة تجهز للإغارة عليه وقبيلة أخرى تجهز للإجاء للإغارة عليه وقبيلة ثالثة تجهز للإغارة عليه ماذا يفعل لذلك امتلأت هذه الفترة بقوة المسلمين بشيء أسميه دوريات تأكيد السيادة والمنع يعني إحنا لسنا ضعاف هضرب لكم كم مثال تحبوا قبيلة بني أسد بني أسد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له لينتصروا عليه وليهاجموا المدينة المنورة فحرك إليهم كتيبة عسكرية بقيادة أبي سلم الأسد من بني أسد مسلم من بني أسد أصلا علشان ليست هناك روابط الجاهلية وإنما يواجه قومه في سبيل الله زي ما المسلمين يواجهوا قريش اللي هم منها في سبيل الله فوجه إليهم كتيبة كتيبة إلى بني أسد باغتتهم ففروا إلى أصول الجبال وغنم وبقي يومين في مكانهم لكنه ما خرب ديارهم وما احتلها وما قطع نخلهم وما حرق شجرهم وإنما فقط دورية عسكرية استقر بها الشأن فعاد بعدها مباشرة حدثت قبيلة بني هذيل فعلت نفس الشيء وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون الناس ويعدون جمعا كبيرا للإغارة على المسلمين فوجه إليهم أيضا كتيبة مؤمنة أسرعت سراعا وصلت إليهم ف... فالتقت بهم وقتلت زعيمهم وفر الباقون وبقي المسلمون فترة هناك حتى استقر الأمر تماما أنه ليس هناك من يفكر في أن يغير لأن أصل القبائل العربية دي كان منهم قطاع طرق قافلة مشى يخدوها قافلة مروحة ببضاعتها يأخذونها يعني كانت المسألة مشى فاستقر بذلك الأمر أيها الإخوة أراني مضطرا للتوقف الآن فقد دهمنا الوقت ولكن إن شاء الله يعني ربما بقيت أمامنا أهم يعني أهم موقعة في أعقاب موقعة بدر وهي موقعة بني النظير ودور اليهود ودور المنافقين وبقيت أمامنا الحقيقة مآسي وخدع إن شاء الله نجعل لها اللقاء القادم بإذن الله تعالى لأنها مدرسة كبيرة مدرسة كبيرة يتعلم منها المسلمون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلي وإليكم وأن يعلمنا ما ينفعنا ما وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته